يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمُن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أيمته ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون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 وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون